بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب قصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون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 في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيّلنا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم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 أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجهدون فأرسلنا عليهم ريحًا صرصار في أيام النحسات في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخذوا وهم لا ينصرون، وأما تموت فهديناهم فاستحب العمار على الهدا فاستحب العمار على الهدا فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقوى. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ مُذْعَنُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا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 ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وَذَلِكُمْ ظنكم الذي ظننتم بربكم أضاكم فأصبحتم من الخاسرين فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْجِلُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ وَقَطَّعْنَا لَهُمْ قُرَنًا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ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 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه تاتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم تعدون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 واعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه والسيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعب بالله إنه هو السميع العليم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 أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَثُرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْن يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِن حَكِيمٍ حَمِيدٌ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِالرَّسُولِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُ مَغْفِرَةٌ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ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 وما أظن الساعة قائمة ولئلا رجعت إلى ربي إن لي عدله للحسن فلننب أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب الغضيم وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم